الله يرا كلا لا ان لم ينته لنسفعا بالناصيه نصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وتقرب